فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات وقالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي ومن جاء به هدى من عنده ومن تكون له ناقبه الذر ان لم يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها المرء انا علمنا لكم من اله غيري فأوقب لي يا هامان على الطين فاجعل لي صلحا عني أطنع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو ودنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فاخذنا وجنودهم فلبدناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائمة ائمة يدعون الى منا ويوما قيامة لا ينصرون وأشبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم قيامتهم من المقبوضين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما اهلكنا القرون الاولى من بعدنا اهلكنا القرون ال هُدًى وَرَحْمَةً عَلَى النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ